Ala, jokainen nainen, joka on täällä, on täällä. Jokainen nainen, joka on täällä, on وصيتني وانا صبر واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وصيتني وانا صبر واستهضموني ولزمت بيتي يا رسول الله أولفوني ذيت الوديعة روعوها ولببوني وأنا وحيد ولا شفت لي منه من صار ذيت الوديعة روعوها بوني وانا وحيد ولا شيف لي منه منصا حدر على قبر النبي ينادي مختار هذه الوجيحه ما دريت بحال هش صار دري حال ايش صار هجمة والدار على البتو لو يا سيدي الكون ما طلعت تدافعهم وبالباب احصروها وانكسرت الأضلاح منها وصار ما صار طلعت تدافعهم وبالباب احصروها رد الأضلاع منها وصار ما صار حيدر على قبر النبي مختار هذه الوديع ما دريت على قبر النبي نادي يا مفتوح هذه النبي هذه